ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها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 إِنَّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بِأَنَّهُمْ قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الْأَمْرِ والله يعلم إِسْرَارَهُمْ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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَعْيُنَكُمْ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخَلُ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغلي وأنتم الفقراء وَإِن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ